نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وإن كان موسرا فلغريمه مطالبته وعليه قضاؤه لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم متفق عليه علم المؤلف رحمه الله تعالى فصل وإن كان موسرا يعني إن كان المدين موسرا فلغريمه مطالبته هذه حالة من حالات المدين تقدم لنا حالتان حالة يكون الدين مؤجلا فلا يجوز مطالبته ولا الحجر عليه ولا منعه من السفر اذا كان سفره قصيرا يعود قبل محل الدين الحاله الثانيه ان يكون المدين معسرا وفي هذه الحال لا يجوز مطالبته ولا حبسه وانما يلزم انظاره لقول الله تبارك وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسره الحال الثالثة أن يكون المدين موسرا وحل الدين فلي غريمه مطالبته ويجب على المدين قضاء الدين ولا يحل لمسلم أن يؤخر حقا لآخر حل محله إذا كان مؤجل وحل أو كان أصله حال فلا يجوز للمسلم أن يؤخر القضاء ما دام مستطيعا حذرا من الظلم لأنه إن أخر فقد ظلم لأنه لا يجوز للمسلم أن يؤخر حقا في ذمته قد حل إذا طالب به صاحبه لأنه إذا امتنع من الأداء فقد ظلم والله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما مطل الغني ظلم مطله يعني تاخير القضاء يكون عليه دين ويؤخر اذا جاءه صاحبه يقول عد الي بعد كذا عد الي بعد كذا يماطل به فهذا نوع من انواع الظلم وذلك لأهمية حقوق العباد والله جل وعلا حرم على العباد فيما بينهم أموالهم كما حرم دماءهم وأعراضهم فلا يجوز للمسلم أن يسفك دم أخيه المسلم ومثل ذلك لا يجوز له ان ياكل ما له بغير حق كما لا يجوز له ان ينتهك عرضه فحرمه الاموالك حرمه الاعراضك حرمه الدماء مطل الغني ظلم يعني تاخير القضاء مع الامكان نوع من انواع الظلم والظلم محرم متفق عليه هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما فان ابى ابى عن السداد وهو قادر مماطله فله حبسه يطالب الحاكم بحبسه ويلزم الحاكم ان يحبسه حتى يسدد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل, يحل عقوبته وعرضه لي الواجد يعني امتناع الواجد عن التسليم مع القدرة على ذلك يحل عقوبته وما هي عقوبته حبسه وعرضه يحل عرضه يعني سبه يحل للمرء ان يسبه وان يتكلم به في حال غيبته وحضرته ويحل له ان يطالب بحبسه فيحبس حتى يسدد ما عليه نعم فان لم يقضه باع الحاكم ماله وقضى دينه وإن لم يقضه يعني رفض ابى ان يسدد وحبسه الحاكم الخطوه الاولى الحبس الخطوه الاولى المطالبه رفض الثانيه يحبسه لعله يندم فيسدد الحق ابى ان يندم وابى ان يسدد وهو قادر ورضي بالسجن يترك لا الحاكم ولي من لا ولي له يلزم بأداء الحقوق لأصحابها فيبيع الحاكم ما له ويسدد ما عليه ولا يتركه لأنه لا يجوز للحاكم أن يترك الناس يتلاعب بعضهم ببعض لأنه لو تركوا هذا لأكل القوي الضعيف ولا ظلم القادر العاجز ولكن الحكم والولاية والسلطة تأخذ على يد الظالم وتمنعه كما قال ابو بكر رضي الله عنه في اول خطبة خطبها عند تولي الخلافة القوي فيكم ضعيف عندي حتى اخذ الحق منه والضعيف فيكم قوي عندي حتى أعطيه حقها أو كما قال رضي الله عنه وعرضه. يقول القوي الذي يمتنع من أداء الحق ضعيف عندي نلزمه ونضطره يسدد ما عليه الضعيف المسكين المغلوب على أمره ما يعطى حقه يقول هذا قوي عندي حتى يستلم حقه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لصاحب الحق مقال والله جل وعلا يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فالمظلوم من حقه أن يتكلم بالسوء على من ظلمه نعم فإن لم يقضه باع الحاكم ماله وقضى دينه لما روي أن عمر رضي الله عنه قال إن أسيفع جهينة ألا, ألا إن قال في خطبته هذا خطبة على المنبر نعم ألا إن أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال سابق الحاج أو سبق الحاج نعم سبق صحيح صححه نعم. سبق الحاد فدان معرضا فمن كان له عليه مال فليحضر فان بائعوا ماله وقاسموه بين غرمائه رواه مالكم في الموطا بنحوه فان ابى التسديد وامتنع فالحاكم يبيع ماله يفتح دكانه او مستودعه او متجره ويحرج على امواله او يسلمها لثقه يتولى بيع هذه الاموال ثم يسدد للغرماء حقوقهم هذا فعل الخلفاء رضي الله عنهم وارضاهم لما روى مالك رحمه الله في الموطاه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال على المنبر يخطب الناس ألا إن أسيفع جهينه أسيفع رجل من جهينة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقى وأدرك ولقي الصحابة رضي الله عنهم فهو مخضرم يعني لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أسلم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه. ويسمى هذا مخضرم يعني أدرك عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه ولقي الصحابة رضي الله عنهم. ألا إن سيف جهينة هذا الرجل من جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج فدان معرضا فمن كان له عليه مال فليحضر فإنا بائعوا ماله وقاسموه بين غرمائه هذا قال عمر رضي الله عنه على المنبر يبين للناس واللي يكون في ذلك تحذير وزاجر لمن يماطل بالحقوق قال ان عسيف اجهينه رضي من دينه وامانته يعني ضيع دينه وضيع امانته لهدف ما هو يقال سبق الحج يقال ان هذا الرجل كان يأتي إلى معارض الإبل فيختار الإبل القوية السريعة المعروفة الذلول التي تمشي وتسبق ويدفع فيها غالي الثمن وليس عنده مال وإنما يستدين يستدين ولا ينوي السداد ما ينوي القضاء معنى قوله أن عمر رضي الله عنه قال عنه ذلك فدان معرضا يعني تدين ديون كثيره لاجل ان يشتري الذلول الغاليه الثمن ليسبق الناس في الطريق يكون في المقدمه وقبلهم يصل بيوم او يومين قبل الحاج معرضا معرضا عن السداد يعني ما كان ينوي ان يسدد وما فكر في التسديد يستدين كما يقال ينغلب للناس بالدين لاجل يعطيه الطماع مثلا شديد الطمع يعطيه من اجل الغليبه ثم يذهب الربح ورأس المال معا فادان معرضا ادان هذا اسيف جهينه صار عليه ديون كثيره وما عنده لا سداد الا ما بين يديه يقول عمر رضي الله عنه فمن كان له عليه مال له عليه شيء فليحضر فإنا بائعوا ماله يقول يحضر غدا يجي عندنا باكر نبيع ماله ونقسم المال على الغرماء وقاسموه بين غرمائه كان هذا يسير قبل الحجاج كما يقال ليبشر بسلامة الحجاج وكان هذا من القديم من زمن الخلفاء رضي الله عنهم كان شخص احيانا يكلف واحيانا مثل هذا ونحوه يكلف هو نفسه يهمه ان يقال جاء قبل الحجاج بيوم او يومين او ثلاثة وقالوا انه كان يسير اول يوم من ايام النزول من ميناء فينطلق بسرعة ليبشر بسلامة الحجاج لانه ورد ان الدابة تخرج من جبل من جبال مكة في يوم من ايام التشريق والناس في ميناء فتخرج فيكون الناس في ايام التشريق وبعد الحج مباشرة في خوف ووجل على حجاجهم ما يدرون يجون ياتون سالمين او يهلكوا قبل ان يصلوا فينطلق واحد من الناس ليبشر بسلامه الحجاج ولعل هذا اسيفع جهينه من هؤلاء يشتري الابل القويه الغاليه الثمن لاجل ان يسبق الحجاج ويبشر بسلامتهم فعمر رضي الله عنه ما تركه قال نبيع ما له ونسدد الغرماء فمن له حق فليحضر ثم عاد يكون التسديد بالنسبة حسب ما يتحصل من قيمة امواله يعطى كل واحد بحسب النسبة حتى يتساووا في هذا والديون لها اثر عظيم على امانه المرء وعلى دينه تؤثر عليه لانه اذا صار مدين اختفى اذا صار مدين كذب اذا صار مدين تخلف عن صلاه الجماعه كذب على الناس فهذا معنى قول عمر رضي الله عنه على انه سيف جهينه رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحج يكفيه هذه ضيع دينه وضيع أمانته من أجل هذا أن يقال له أن فلان سابق أو سبق الحجاج والواجب على المسلم أن يحرص على براءة الذمة سواء كانت الحقوق لأقويا أو لضعفاء. وحقوق الضعفاء اشد واحرج على المسلم العاقل من حق القوي لان حق الضعيف الله جل وعلا يكون خصم المرء عن حق الضعيف فليحذر المسلم ان يكون عليه حقوق لاخرين عمال او اجراء او قيمة مشتروات او نحو ذلك يحرص على براءه ذمته وقد سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ساله رجل يا رسول الله ان انا قتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر اتغفر ذنوبي قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فلما ولى دعاه فقال ماذا قلت فعاد السؤال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الدين أخبرني بذلك جبريل آنفا يقول الدين لا حق من حقوق العباد لابد من سدادة لأن الله جل وعلا يتجاوز عن العبد بالشهادة أما حقوق العباد فلا تسقط يطالب بها ولهذا أمر المسلم إذا أراد سفرا أن يتحلل ويسدد الحقوق التي عليه أو أراد حجا أو أراد عمره لأنه لا يدري يرجع إلى أهله أو لا فيحرص على براءه ذمته ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن المرأة إذا انقطع به الطريق مثلا فلا يستدين بل يأخذ من الزكاة له حق من الزكاة ولا يستدين لأن الزكاة حق لله جل وعلا وجعل منها شيئا لابن السبيل والدين لا يدري هل يتمكن من سداده أو لا قد يقول المرء أنا غني في البلاد أستدين وأسدد في البلاد لكن نقول هل تدري تصل إلى البلاد أو لا أو ربما تكون ذمتك مشغولة ويخترمك الأجل ولا يدري ورثتك عن الحق الذي عليك فيبقى الحق الذي عليك إلى يوم القيامة ولهذا قيل للمرء ابن السبيل يأخذ من الزكاة وإن كان غني إن كان غني يقدر على السداد له أن يأخذ من الزكاة لأنه إذا استدان أشغل ذمته ولا يدري يتمكن من التسديد أو لا وإذا أخذ من الزكاة فالله جل وعلا جعلها حلالا له ما دام ابن سبيل نعم. فإن غيب ماله حبسه وعزره حتى يظهره فإن غيب ماله يعني كان المال ممكن تغييبه ليس بضائع وشيء ظاهر مثلاً وإنما هو ممكن ذهب أو فضه يدفن تحت الأرض يغيبه فللحاكم أن يعزره ويحبسه يحبسه ويعزره بالضرب أو بتشديد عليه أو بأي نوع من أنواع التعزير حتى يخرج ما له ويسدد ما عليه نعم ولا يجوز الحجر عليه مع إمكان الوفاء ولا فائدة في الحجر عليه الغرماء يقولون احجر عليه نقول لا ما في فائدة الحجر عليه إنما نبيع ماله ونعطيكم حقوقكم أنتم قصدكم تريدون حقوقكم فالمال عندنا نبيعه ونسدد لكم الحقوق ولا نحجر على الرجل لأننا لا نستفيد لا نحن ولا أنتم بالحجر عليه ولا يجوز الحجر عليه مع إمكان الوفاء لعدم الحاجة إليه وإن تعذر الوفاء وخيف من تصرفه في ماله حجر عليه إذا طلبه الغرماء لئلا يدخل الضرر عليهم فإن تعذر الوفاء المال غيب والرجل نعرف أن عنده مال لكن ما ندري وينهم إذن نعلن الحجر عليه ويصدر بهذا بيان للناس ويشهد على هذا حتى لا يغتر به أحد نقول فلان محجور عليه يعني ويلزم على الحجر امور ستأتي منها أن من باع عليه بعد العلم بالحجر عليه ما يطالب بشيء حتى يفك الحجر عنه ولا يكون هو اسوه الغرماء لأنه حجر عليه لصالح الغرماء أصحاب الحقوق السابقة أما هذا فهو دخل على بصيرة ورضي بتضيع ماله فلا يساوي ولا يحاص الغرماء يعني مثلاً الرجل له مال لكنه قليل وغيبه ثم تقدم الغرماء بطلب الحجر عليه فحجر عليه الحاكم وأعلن هذا بأن فلان محجور عليه لا يباع عليه ولا, ولا يحق له التصرف في ماله آخر شخص آخر باع عليه بعد الحجر قال انا أعرف ان الرجل غني ولا باس من الحجر عليه انا ب عليه باع عليه هل يحاص الغرم في البضاعه والمال الموجود حاليا لا يقال له ان تنتظر حتى يفك الحجر عنه بسداد الحقوق التي عليه ثم اطالب لانك دخلت انت على بصيره نعم. وان تعذر الوفاء وخيف من تصرفه يعني يخشى انه يمنح هذا كذا يعطي زوجته كذا يعطي ولده كذا يصرف امواله نقول فلان محجور عليه محجور عليه لا يعطي ولا يوقف ولا يتصرف في شيء من ماله لان حقوق الغرماء تعلقت بعين ماله هذا فلا يجوز له ان يتصرف فيه نعم. فصل فان ادعى الاعسار من لم يعرف له مال فالقول قوله مع يمينه لان الاصل عدمه فان ادعى الاعسار المدعون للاعسار كثير منهم من يكفي أن يحلف يمين أنه معسر ونخلي سبيله ومنهم من لا نقبل يمينه بل نعزره حتى يتبين لنا ماله نحبسه نضيق عليه ومنهم من لا يثبت اعساره الا بشهادة شهود من خواصه ومن من يعرف حاله يعني شهود الاعسار ما كل واحد يصلح ان يشهد للعسار ياتينا مثلا يقول اشهد فلان معسر نقول متى عرفته يقول عرفته من خمسة ايام نقول لا شهادتك غير مقبوله ياتينا اخر يقول اشهد ان فلان معسر نقول وين تسكن يقول انا اسكن في الطائف والمعسر ساكن في مكه نقول وما يدريك يقول اعرف انه معسر نقول لا لا بد من خواصه من احد عنده في مكه يشهد بحاله من هو هذا الذي يكفي فيه اليمين إذا ساقه إلى القاضي قال المدين أنا معسر يقول له القاضي تحلف يقول نعم أحلف فيحلف ويخلي سبيله من هو هذا هذا هو الذي لم يعرف له مال ما كان عنده بيع ولا شراء ادان هذا الدين لقوته وقوت عياله معروف مثلا انه فقير فنقول للتأكد احلف بانك معسر فاذا حلف خلينا سبيله لكن شخص يبيع ويشتري وهذا الدين قيمة بضاعة ونحو ذلك ثم يقول انا معسر تريدون احلف هل نقبل يمينه لا لان هذا صاحب معروف صاحب تجارة يحلف انه معسر ما نقبل يمينه الذي نقبل يمينه هو الذي لم يعرف له مال اصلا فيكفينا أن يحلف إنني معسر ولا أملك ما أسدد به ديني فنخلي سبيله ولا نطالبه لأنه اعسر نعم فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل عدمه لأن الأصل أن ما عنده مال ما عرف التجارة ما عرف البيع والشراب السوق نعم وإن, عرفه وإن عرف له مال أو كان الحق لزمه في مقابلة مال كثمن مبيع أو قرض لم يقبل قوله إلا ببينه لأن الأصل بقاء المال ويحبس حتى يقيم البينه وإن عرف له مال عرف المدين هذا إنه صاحب دكان يبيع ويشتري بالسوق او كان هذا المال الذي عليه قرف او كان هذا المال الذي عليه قيمة بضاعة نقول هذا معروف له مال وين راح المال احترق غرق سرق ماذا لابد قال نعم قال شيئا منها نقول ما نقبل قولك الا بشهود. تثبت هذا ببينة بأن كان عندك مال وخسرت خسارة عظيمة أو عندك مال وسرق أو عندك مال واحترق أو عندك مال وجاءتك بضاعة من كذا أو كذا فغرقت أثناء الطريق هذا يعلم من طريق البينه ولا نقبل قوله الذي نقبل قوله هو الذي لم يظهر ان له مال اما من ظهر له مال ثم ادعى الاعسار فلا بد من البيناه نعم فان قال غريمي يعلم اعساري فعلى غريمه اليمين انه لا يعلم ذلك فان قال انا معسر ونحن نعرف انه في السوق يشتغل فنقول احضر بينه انك معسر قال ما يحتاج احضر بينه غريمي الذي يطالبني بالحق يعرف انني معسر احلفوه واعملوا بما شئتم فنقول لغريمه ماذا تقول قال نعم هو صادق انا اعرف انه معسر لكن اريد حقي نقول ما دام اعترفت أنه معسر فليس من حقك المطالبة ويخلى سبيله لأن الله جل وعلا يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسره فإن قال غريمه لا أنا ما أعرف أنه معسر يريد أن نشدد على المدين نحلف الغريم نقول أحرف بالله أنك لا تعرف عن اعسار صاحبك شيئا فإن حلف طلبنا حين حينئذ من المعسر وإن رفض اليمين قال لا من بحالف لأنه في حقيقة نفسه أعرف أن صاحبه معسر نقول ما دام نكلت عن اليمين فهذا مثل إقرارك لو أقررت بإعسارك